سؤال احسيان الارض الغاضرية ابا سايلك يا كربل ارد علي يا جبريل منك اخذ تربة وطيبة يفور جديد تلقاها وعليها الدميع. مسفوح يقلب هالوادي يروح حسين. مذبوح ضام ويظل بكربل عاري رميع. دار من جه يتظل محتار مهي يا صعب خبر طحت ويا كتر قبري والتربه اللي تشرب من وجاع نحري من يا كثر بالعجل رد جوال بالي قالت يا ابن ست النساء وقفه حصانك والشرف تهبدا هذا مكانك اتغسل بدم مايك وسافيك اكفاناك وبهالمكان اتدوص صدرك لعوج موضع وقوي من فوق مهرق بعد بعد تتحمل وبنراعي المعزيح الزودات نحرك ضامي يبس جاد وتشرف بقبره اي والله واصي يرقبل للملي صبح ومسي بعد واللي يبيرقكم على الجماد يقلط من عالم التكوين قبرا حفار وانخاط منه هذا تدقطع زنوده ويطيع بجانب الشاط وبهيكم أفاخور جنة الخلد العلي واما عزيزك يا شهيد وشبيه جدك واني الشباب الاكبر علي مرسوم لحدة يم لحدك والطفيل والطفيل لازم يندفني احسين عندك واما البقية تندفن كلها سوية